مع القرآن من تلاوات المساجد معنا في هذه الحلقة تلاوة للقارئ أحمد حمادي من القراء ذوي الصوت الشجي أما في العديد من المساجد في مدينة جدة آخرها مسجد بندر بن حميد نقدم له هذه التلاوة من سورة ياسين من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين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 وجعل من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواق عليهم أن ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشذه بمغفرة وأجر كريم إن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 إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالثٍ فقالوا فقالوا إننا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا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 تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ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 تَدْعُونَ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً 124. إذن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 125. إني إذا لفي ضلال مبين 126. بربكم فاسمعون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 ذات احييناها واخرجنا منها حبا واخرجنا منها فَمِنْهُ فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أَفَلَا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها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 وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا, إلا كانوا عنها معرضين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 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء 118. وقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون 119. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم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 القول على الكافرين أو يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلل لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون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 صدق الله العظيم كانت هذه التلاوة للقارئ أحمد حمادي من قراء مدينة جدة واستمعنا إلى هذه التلاوة من سورة ياسين قامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه ومن من, من إثبات الرسالة ومعجزة القرآن وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدر وعلم الله والحشر والتوحيد وشكر المنعم وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل ومنها تتفرع الشريعة وفيها إثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن عجيب مع القرآن